وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لَق الإِنسانَانَمِ صَصَال كَفَخوَال وَخَلَق الجَّ مَِّ رجم مِن النَّ من فَبأَ آلَِ رَبكُ ماَا تُكذبًا رَب المشقَين وَرَبّ المَغْبَين فَب آلى رَبّكُ ماَا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 وكما <تكذبان>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 وماتكذبان يعرف المجرمون بشيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن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 حَُّ قُصاتُ في الخيم فبأَآنا إك ماَا تُكَذذبلَ يَطمثَُّ إِسُ قَهُ وَلا ج فَبأَ آ رَبكُ ماَا تُكَّب متتكئينَ على رَفرَْفٍ خذرِ وَعَبَقَرين حِسَان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 إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ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 مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بِمَا كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَقْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سُلَّتٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَسُلَّتٌ مِنَ الآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَّحْمُومٍ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 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ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 مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين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 نزول من حميم وتصليت جهيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 وَ آمنوا مِنكُ وَآن سَقهُم أَجر كَب وَما لكمم لا تُؤمنونَ بِلههِ والرسُول يجهكمُم للتُؤمننوا بَِبّكم وَقد أقدَم ساقَكمُم إن كُُم مؤمنِن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 يُنَادُونَهُمْ ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ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 يُضَاعَفُ لَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ونأو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر